بسم الله الرحمن الرحيم قف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم هذا شيء عجيب اذا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 لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوال نوط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 يتلقى المتلقيات 119. في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريب هذا ما لدي عتيد 111. ألقيا في جهنم كل كفار body of تقين تَّقِينَ وَلَا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 وَمَا مَسَّنَا مِ اللُّوبَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَي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 117. تذكر بالقرآن من يخاف